Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk اللهم لبيك لبيك اسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلمى سلمى سلمى لبيك اسلام البطوله كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلمى سلمى لبيك ينعش لل وستب الشباب له بما لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع غدا فيجمع شملها في دولتي شملها في دولة ولا سوف تنهض كي تحطم باطلا في دولتي باطلا في دولتي هذه الجموع غدا فيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولا سوف تنهض كي تحطم باطلا في دولتي باطلا في دولتي وسوف تنهض بالافاق الشامخه في زمرتي لبيك لبيك لبيك, لبيك لبيك لبيك لبيك يا قوس إني قد وهبتك من شراييني دم من شراييني. فمن ولن, ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي خذني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فمن ولن ارضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي فربوع حيفا انجلى الانثى فصاحت غطت لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك غدا من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي, أمتي لو نتناء غداً سيصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي, أمتي ولسوف تهدف باسمه الأطفال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من ذاك الجبير اليهود الغدر تثروا من ليم من معتدي من ليم من معتدي فنج الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تقني صليب الغدر تثأر من لئيم معتدي من لئيم معتدي تعلي هتاب الحق تنهض من شريعة أحمد لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك في <تصفيق> قد دعوت فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي أتت <تصفيق> أن تضر اللقيا يوما فعج الرفعة <تصفيق> رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوت فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي أتت وأن يوما فعج رفعتي رفعتي <تصفيق> هذا سبين لبيك امنا لرواد لبيك لبيك لبي لبيك لبيك لبيك لبيك اسلام البطولة كلنا نبغي الحما كلنا نبغي الحما لبيك واجعلني جماج منها لعزك سلمى سلمى سلمى لبيك اسلام البطوله كلنا نبغي الحما كلنا نبغي الحما لبيك واجعلني جماج منها لعزك سلمى Zilema, zilema, nabbeye gelin ağabey şal ve zekbe şababı da hudma Nabbeye, nabbeye, nabbeye, nabbeye, nabbeye, nabbeye, nabbeye,